Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam ذِرَبَ سَهِدِيدًا مِلَدٌ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِفِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 110. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna jālna ma'ala al-ārdi zinat al-lahā li ayyuhum aḥsān 'amala. Wa inna l-jālūna ma 'alīha cāidah jūrza. Amḥasibta anna aṣḥāb al-kahf wa al min ayyatīna aǧba.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 124. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 125. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 Wahai! Ia telah kau takutkan mereka dan mereka tidak menyembah selain Allah, maka mereka pergi ke Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat. Allah mengutus kepada mereka nabi-nabi dari mereka, dan Dia mengutus kepada mereka orang-orang yang beriman. Dia mengutus kepada mereka orang-orang yang beriman. Dia mengutus kepada Kahf, him zat al yamin, wa ibadah rubat taqrizohum zat al shimal, wahum fi fajwah min. Zalik min ayyatillah. Maa yahdi Allah, fa huwa al muhtadi, wa maa وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملدت منهم رعبا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 فَلْيَئْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَالْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعده الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم يا نار ربهم أعلم بهم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 114. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 115. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاصُون بِمَاءٍ كَالْمُهْلِي يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خض 124. ورم سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ وَجْلَينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَينِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَوْعَ كِلْتَ الْجَنَّتَينِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 129. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوائبة وخير أملاء ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد.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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا 115. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 124. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 125. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم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 فَلَمَّا جَأَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخَرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 112. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 113. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 114. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 114. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 115. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 سأنبئك بتأويل ما لم تستقع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 114. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 115. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 114. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا 115. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 114. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 115. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتنيز زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو 17. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 124. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا 125. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم لَمَّا يَوْمَ يُذِلُّ الْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ 117. وما أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وبقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا